طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية وإلى دفع المفاسد ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم فالأمر مفرد مضاف إلى المؤمنين وفي الآية الأولى قد دخلت عليه أل المفيده للعموم والاستغراق يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه وإذا تعينت المضره في طريق تركوه وإذا كان في ذلك مصلحة ومضره نظروا أيها, نظروا أيها أقوى وأولى وأحسن نظر أيها أقوى وأولى وأحسن عاقبة وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم ولا لهم قدرة عليها نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر وإذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة وإذا عرفوا وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة, وتوحيد الأمة أن السعي لاتفاق الكلمة والتوحيد الأمة هو الطريق الاقوم للقوة المعنوية جدوا في هذا واجتهدوا وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة، أو في المسالمة والمدافع بحسب الإمكان، سلكوا ما تعينت مصلحته، فيقدمون في موضع الإقدام، ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها، وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذه القاعدة التاسعة والثلاثون من القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن والقواعد التي جمعها الشيخ رحمه الله منها ما هي قواعد واصول كلية جامعة ومنها ما هو أمور أخذها الشيخ رحمه الله تعالى بجميل النظر والتتبع لآيات القرآن الكريم مستخلصا المناهج العظيمة التي ينبغي أن تسلك مستنبطة ومستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى ولهذا فانه في هذه القاعدة أخذ يشرح طريقة القرآن او الطريقه التي وجه إليها القرآن في سياسة الناس الداخلية والخارجية وكيف تساسوا أمورهم سياسة يحمدون بها العاقبة ويسلمون من المغبه السيئة فأشار رحمه الله تعالى في هذه القاعدة إلى جملة من التوجيهات الإلهية في كتاب الله عز وجل مما ينبغي أن يراعى في باب السياسة الداخلية والخارجية فذكر من ذلك أمورا الأمر الأول مراعاة الشورى وأن هذا أصل لا بد منه ومبدأ لا بد من العناية به لتستقيم أحوال الناس فإذا كان أمر أهل الإيمان شورى بينهم لا يستبد أحدهم برأي دون أن يستشير الآخرين وإنما أمرهم شورى بينهم فهذا من أسباب النجاح والفلاح فإن من استشار العقل وأهل الدراية والدربة والعقل الرصين لم يخب بإذن الله تبارك وتعالى وإذا ضم الإنسان إلى عقله العقول الناضجة والعقول السوية العقول المستقيمة وجد من الحلول النافعة ما قد لا يهتدي إليه بعقله المجرد وبعقله وحده ولهذا المرء يكمل بعرض ما عنده على إخوانه تشاورا ولهذا جاءت الشريعة بالشورى وأورد رحمه الله تعالى في هذا آيتين من كتاب الله وهي قول الله عز وجل وشاورهم في الأمر و. قوله أمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وامرهم شورى بينهم شاورهم في الأمر الأمر هنا مثل ما قال الشيخ رحمه الله دخلت عليه المفيده للعموم والاستغراق دخلت عليه المفيده للعموم للعموم والاستغراق وفي الايه الاخرى قال أمرهم امر مفرد مضاف فكل من الصيغتين تفيد العموم وهذا سبق ان مر به عند المصنف قاعده مستقله كيف يستفاد العموم مر في هذا قاعده عند المصنف من ضمن ما يعرف به العموم دخول ال التي تفيد الاستغراق ومما يعرف به العموم المفرد اذا اضيف وأما بنعمة ربك فحدث مفرد مضاف يشمل كل نعمة وهنا قال وأمرهم شورى بينهم مفرد مضاف يفيد كل أمر فينبغي أن تخضع أمورهم للشورى وخاصة الأمور التي تمس مصالح الأمة العامة وتتعلق بعموم الناس هذه إذا انفرد الإنسان فيها برأيه ربما زل وظل وجر على نفسه وعلى غيره أنواعا من الشرور ونعتبر في هذا الباب بحال كثير من المندفعين والمتهورين الذين سعوا بزعمهم في إصلاح حال الأمة باتخاذ حلول فرديه انفردوا بها فجنوا على أنفسهم وعلى غيرهم ولم يحصل من أعمالهم نصرة للدين ولا أيضا كسر لشوكة الكافرين وهذا من أعظم ما يكون جناية وضررا على دين الله تبارك وتعالى وعلى عباده لكن إذا كان الإنسان يستشير وتكون الاستشارة لأهل العلم والفضل الراسخين وأهل النبل فإنه بذلك يسلم أنبه على ذلك لأن بعض الشباب يتورط في بعض الأفكار الضالة المنحرفة والسبب أنه لم يخضع ما طرح عليه من آراء للشورى الصحيحة بمعنى أن يستشير أهل العلم وأهل الفضل وأهل الرسوخ في دين الله تبارك وتعالى ولهذا تورط كثير من الشباب بمنزلقات خطيرة وجنايات مهلكة على أنفسهم وعلى الآخرين وهم يظنون أنهم يصلحون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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولهذا الأنات في الأمور والروية والاستشارة تحمد بها العاقبة بإذن الله سبحانه وتعالى يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تكون عجلا مذاييع بذراء فإن من ورائكم فتنا متماحله ردوحا رواه الإمام البخاري رحمه الله باسناد جيد في كتابه الأدب المفرد لا تكون عجلا مذايع بذرات نهى عن ثلاثة أمور عندما تبرز الفتن في المجتمعات الأمر الأول عدم العجلة لا تكون عجلا يعني لا تستعجل في اتخاذ القرار بل تحرص على التأني والهدوء والروية مثل ما قال عبد الله بن مسعود إنها ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فعليكم بالتؤدة فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر لكن إذا تأنى الإنسان وتروى والتأد استشارة أهل العلم واهل الفضل مستنصحا مسترشدا هدي بإذن الله تبارك وتعالى لرشد نفسه الأمر الثاني قال لا تكون مذايع وهذا جانب خطير يحدث من الناس عند الفتن يحذر منه علي رضي الله عنه والإنسان المذيع هو الذي ينقل الأخبار كيفما كانت دون تمحيص ودون تدقيق ودون معرفة بصحتها من عدم الصحة ودون نظر أيضا إلى مدى استفادة الناس من هذا الخبر لأن الخبر قد يكون في ذاته صحيح ولكن نقله للناس مضر لا يستفيدون منه ولهذا الأخبار خاصة التي تمس مصالح الأمة العامة بد أن تخضع ل. الاستشارة اهل العلم مثل ما قال الله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به علي رضي الله عنه يقول لا تكونوا مدايع أذاعوا به يعني ينقل الخبر مباشرة دون أن ينظر أمر من الأمن أو الخوف يعني الأمور التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة مصالح الأمة العامة قال أذاعوا به وهذا خطأ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فإذا يحذر الإنسان من أن يكون مذياعا مذياعا يسمع من هنا وينقل في اوساط الناس اخبارا تلقى على عواهلها لم تمحص ولم تدقق ولم ينظر أيضا هل نقلها يفيد الناس أو يضرهم والأمر الثالث مما حذر منه رضي الله عنه قال بذرة لا تكونوا بذرة أي بذرة للفتن ومن الناس من, من يبتلى ببدر الفتنة في, في, في اوساط الناس وفي مجتمعاتهم وإشعال فتيرها وهذا من أخطر ما يكون على على الإنسان. فالشاهد أن شريعه الله سبحانه وتعالى جاءت بما فيه سياسة الناس أكمل السياسة وإصلاحهم على أحسن حال. والعبد لا يزال بخير ما كان ماضيا على هذا المبدأ العظيم وشاورهم في الأمر وفصل الشيخ رحمه الله. تفصيلا نافعا في طريقة النظر في الأمور التي يتشاور فيها وينظر في حالها من حيث المصلحة والمفسدة هل هي مصلحة الراجحة أو مفسدة الراجحة ثم تطبيق قاعدة الشريعة في هذا الباب عند تزاحم المصالح وعند أيضا تزاحم المفاسد ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح إلى غير ذلك من القواعد الجوامع التي تكون محل التأصيل والتقعيد في هذا الباب عند التشاور في مصالح الأمة التي تمس أمن الأمة أو تمس خوف الأمة أو غير ذلك من مصالح الأمة العامة وكذلك فيما تعلق بالشورى مصالح الإنسان, الخاصة مصالح الإنسان الخاصة إذا استشار فيها العقلاء أهل العلم وأهل الفضل فإنه بإذن الله لا يندم مثل ما قيل ما ندم من استشار وما خاب من استخار وينبغي أن يعمل هذا يعمل العبد هذا في مصالحه وخاصة الأمور التي لا تستبين له ولا تتضح، فيجمع بين الاستشارة والاستخاره، يستشير العقلاء ويستنصحهم، والمستشار مؤتمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويستخير الله سبحانه وتعالى، اللهم إني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر أيضا يسميه خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وأجله فقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلم أن فيه شرا لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وأاجله وأجله فصرف عني واصرف عنه لي الخير حيث كان ورضني به يصلي ويستخير الله عز وجل يطلب من الله أن يختار له الخيره المباركة إقداما أو إحجاما نعم ومن ذلك قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا ولكل وقت لبوسه ثم ذكر رحمه الله ايضا من من امور السياسه الشرعيه ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله اعدوا لهم ما استطعتم من قوه وكذلك ما جاء في قوله يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم اي من الاعداء فهذا فيه توجيه ل المسلمين بأن يكونوا على هذه الصفة بأن يكونوا على هذه الصفة يعد ما استطاعوا من القوة وايضا يكونون على حذر من الأعداء يكونون على حذر من الأعداء وهذه الأمور رعايتها في المجتمعات في ذمة ولي الأمر في ذمة ولي الأمر الذي تحمل مسؤولية مصالح الأمة تحمل مسؤولية مصالح الأمة ومقاومة الأعداء ونصر دين الله تبارك وتعالى ومثل هذه الأمور لا تنتظم إلا بيد ولي الأمر لا يكون العمل بأيدي أفراد الناس وأحادهم لأن هذا الاستعداد لو كان بأيد الأفراد واحاد الناس لاساء كثير منهم استخدام هذا, هذا هذا الاستعداد أو هذه العدة أو هذا السلاح ولو وضعه في غير بابه مثل ما يرى في كثير من الأوقات من هيئ نفسه منفصلا عن ولي أمره بسلاح وعتاد ونحو كيف يسيء استخدامه بأن يفجر نفسه أو يفجره في اوساط مسلمين أو مستأمنين سيبوء بإثم عظيم وجنايه بالغة كبيرة فهذا الاستعداد منوط بولي الأمر وتساس الأمور ويستعد للأعداء ويتجهز أهل الإسلام ويأخذ حذرهم من الأعداء بسياسة راشدة تبنى على أساس صحيح مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على عقابكم؟ فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم ثم ذكر أيضا هذه الآية الكريمة وأخذ منها فائدة عظيمة جدا في سياسة أحوال الناس أن لا يربط الناس أنفسهم برئيس قائم بمعنى أنهم لفقده يصابون بالخور ويصابون بالوهن والضعف وإنما تكون أحوالهم قائمة على السداد والاستقامة في كل حال وليس هناك شخص أكمل ولا أعظم سياسة من نبينا صلوات الله وسلامه عليه وقد قال الله تعالى وما محمد؟ إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم, قلبتم على أعقابكم يقول رحمه الله فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكون بحالة من جريان الأمور على طرقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم لأن بعض الناس قد يكونون في دولة من الدول ولهم رئيس أعطاه الله من القوة والمنع والحصافة وحسن السياسة إلى غير ذلك فربما إذا مات أصابهم من الوهن والضعف ما أصابهم فلا يعلقون أنفسهم بشخص يموت و وإنما يعلقون أنفسهم بالله تبارك وتعالى ويكونون متهيئين في كل الأحوال مهيئين أنفسهم تهيئة صحيحة لتبقى حالهم بإذن الله تبارك وتعالى على السداد والسلامة نعم. وقال تعالى اتقوا الله ما استطعتم أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون وكذلك كل مفسدة ومضره لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة فإنها داخلة في تقوى الله تعالى وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام المقاصد ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من السياسة الشرعية تقوى الله ما استطاع العبد تقوى الله ما استطاع العبد كل في بابه وكل في مجاله فيتقي الله سبحانه وتعالى ما استطاع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 من أجلها الولايات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة الدينية والدنيوية فقد أمر الله أن تؤدى إلى أهلها بأن يجعل فيها الأكفاء لها وكل ولاية لها أكفاء مخصوصون فهذا الطريق الذي أمر الله به في الولايات من أصلح الطرق لصلاح جميع الأحوال فإن صلاح الأمور بصلاح المتولين والرؤساء فيها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 وبفقده تفسد الأمور والحكم بالعدل من لازمه معرفة العدل في كل أمر من الأمور فإذا كان المتولون للولايات هم الكمل من الرجال والأكفاء للأعمال وجرت تدابيرهم وأفعالهم على العدل والسداد مجنبين للظلم متجنبين للظلم والفساد ترقت الأمة وصلحت أحوالها وتمام ذلك في الآية الأخرى التي أمر الله فيها بطاعة ولاه الأمور فهل يوجد أكمل وأعلى من هذه السياسة الحكيمة التي عواقبها أحمد العواقب ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة وفيها أيضا ما يتعلق بالسياسة قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ففي الآية أمر بأداء الأمانات إلى أهلها وأمر أيضا بالحكم بالعدل وبأداء الأمانات والحكم بالعدل تصلح أحوال الناس وتساس أمورهم أحسن سياسة وبين الشيخ رحمه الله أن من أداء الأمانات إلى أهلها وضع الولايات في مواضعها وجعل الأكفاء في المواضع المناسبة وأن الرجل الكفء إذا وضع في مكانه المناسب صلحت الولاية التي تحته وإذا وضع الرجل الذي ليس بكفء فإن الولايه التي تحته تضيع فمن الامانه وضع الاكفاء وإذا وسد الامر إلى غير اهله ضاعت الامور إذا وسد الامر إلى غير اهله أي إلى غير الاكفاء فإن الامور تضيع فمن الامانه أن يوضع الاكفاء في الولايات أن يوضع الاكفاء من أصحاب العقول الرصينة والأفهام السديده وحسن التدبير والروية في الأمور إلى غير ذلك فإذا وضع الأكفاء فهذا من الأمانة ومن أداء الأمانة ومما تصلح به أحوال الناس والأمر الثاني الحكم بالعدل وبه قامت السماوات والأرض والعدل قوام الناس ولا قوام لهم إلا به والله سبحانه وتعالى عدل يأمر بالعدل وينهى عن الفحشاء والمنكر سبحانه وتعالى وقول الله يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأول الأمر منكم به يكمل هذا الأمر كما بين الشيخ ذلك رحمه الله فإذا كانت الأمور قائمة على هذا الأساس والأمة متلاحمه مع ولاه أمرها وأمورهم قائمة على العدل وعلى الأمانة فهذا أكمل ما تصلح به حال الأمة نعم ومن الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية جميع ما شرعه الله من الحدود على الجرائم والعقوبات على المتجرئين على حقوقه وحقوق عباده وهي في غاية العدالة والحسن وردع المجرمين والنكال والتخويف لأهل الشر والفساد وفيها صيانة لدماء الخلق وأموالهم وأعراضهم والآيات التي فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكلم بالحق مع من كان وفي أي حال من الأحوال وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه وكذلك ما فيه من النهي عن الظلم فيه إرشاد للحرية النافعة التي معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيها رد الحرية الباطلة فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن واما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحللة للأخلاق فإنها من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحضة فنتائج الحرية الصحيحة أحسن النتائج ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج فالشارع فتح الباب للأولى وأغلقه عن الثانية تحصيلا للمصالح ودفعا للمضار والمفاسد والله أعلم ثم ذكر جملة من الأمور أشار إليها رحمه الله تعالى إجمالا داخل في باب السياسة الشرعية داخل في باب السياسة الشرعية فذكر أن الآيات الكثيرة في كتاب الله التي تتعلق بالحدود ومثل حد السارق حد الزاني إلى غير ذلك من الحدود أيضا الآيات التي فيها الأمر المعروف عن المنكر والحس على ذلك والحسبة وايضا الآيات التي فيها النهي عن الغيبة عن التجسس عن السخرية عن الوقيعة في الناس كل ذلك داخل في هذا الباب باب السياسة الشرعية داخل في هذا الباب وختم رحمه الله بكلام نفيس للغاية ربما لا تجده محررا بهذا الإيجاز والوفاء عن الحرية هل الإنسان حر في تصرفاته أو ليس حرا هل هو حر؟ في تصرفاته أو ليس حرا فأوجز القول في كلام بديع للغاية لا تجده محررا بهذا الايجاز مثل هذا التحرير الذي ذكره رحمه الله تعالى فقال رحمه الله فإن ميزان الحرية الصحيحة لأن هناك حرية صحيحة وهناك حرية باطلة هناك حرية صحيحة وهناك حرية باطله والشرع جاء بإقرار الحرية الصحيحة وإبطال الحرية الفاسدة الباطلة قال ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما ارشد إليه القرآن ما أرشد إليه القرآن وكان قبل ذلك ذكر رحمه الله قال وكذلك ما فيه النهي عن الظلم فيه ارشاد للحرية النافعة التي معناها هذه الحرية النافعة معناها التكلم بالحق وفي الأمور التي لا محذور فيها التكلم في الحق وفي الأمور التي لا محذرة فيها كما أن الحدود والعقوبات والنهي عن الكلام القبيح والفعل القبيح فيه رد للحرية الباطلة فيه رد للحرية الباطلة فإن ميزان الحرية الصحيحة النافعة هو ما أرشد إليه القرآن والقرآن أرشد إلى التكلم في الحق في الأمور التي لا محذرة فيها الإنسان حر في هذا الحدود لكن لا يقول أنا حر ثم يجني على أعراض الناس أو يقول أنا حر ويتعدى على اموال الناس أو يظلم الآخرين فهذه حرية باطلة لكن الإنسان حر في أن يتكلم بالكلام الحق الذي لا باطل فيه والفعل الحق الذي لا محذور فيه في هذا الحدود حر أما أن يتعد على الآخرين وعلى الاعراض غيبة وسخرية ويقول أنا حر لا الشريعة جاءت بمنع ذلك والنهي عنه والتحذير منه قالوا واما إطلاق عنان الجهل والظلم والأقوال الضارة للمجتمع المحلله للأخلاق فإنه من أكبر أسباب الشر والفساد وانحلال الأمور والفوضوية المحظة فنتائج الحرية الصحيحة احسن النتائج ونتائج الحرية الفاسدة أقبح النتائج إذا قيل أن الإنسان حر ثم أخذ يتكلم بكل باطل ويجني على الناس ويتعدى على العراض زعما أنه حر في تصرفاته هذا يترتب عليه مفاسد لا حد لها ولا عد الإنسان له حرية أن يحرك يده، له حرية أن يحرك يده، يحركها إلى أعلى، إلى أسفل، يضعها تحت ذقنه، يحركها كيف شاء، لكن ليس له أن يلطم بها الآخرين، ليس له أن يلطم بها الآخرين، هو حر في أن يحرك يده الى اي اتجاه، لكن ليس حرا أن يلطم بها الآخرين، وليس حرا أن يأخذ بها مال الآخرين. ليس حرا أن يتعدى بها على الآخرين يقول عليه الصلاة والسلام وكفوا أيديكم اليد يجب أن تكف عن التعدي ليست حرة بأن تتعدى على الآخرين الإنسان حر في لسان يتكلم لكن لا يتكلم بباطل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فجاء الإسلام بضبط هذا الباب لا أن يترك على, هو... على عواهنه تعديا وإساءة و... وإجراما وإفسادا تحت مسمى الحرية تحت مسمى الحرية ولهذا تحت هذا المسمى دخل أناس بأفكار زائفة وباطلة وإذا قيل لما قال حر أنا حر في تصرفاتي قال أنا حر في تصرفاتي من الذي يمنعني من حريتي الإنسان حر في تصرفاته لكن في ماذا في حدود الضوابط التي تنتظم بها مصالح الناس الذي تنتظم به مصالح الناس المرأة حرة في تصرفاتها لكن إذا بنت على هذه الحرية أن تخرج متهتكه متبرزة متعطره متجملة أصبح الآن الحرية هنا فتنه للمجتمع ومضره للمجتمع الذي تعيش فيه المرأة فتمنع من ذلك تمنع من ذلك لأنها أصبحت مضرة على المجتمع واداه فساد في المجتمع تنخر في المجتمع فسادا ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا خرجت متعطره فيزانية لماذا لأنها أصبحت تثير وتهيج هذا الأمر في المجتمع وإذا خرجت استشرفها الشيطان يعني جعلها غرضا له فالحرية لها ضوابط أما أن تخرج المرأة متبرجة متجملة متعطره وتقول أنا حرة لا لأن بهذه الطريقة أصبحت أداة فساد في المجتمع تمنع من ذلك فالاسلام جاء بحرية تحقق المصالح ولا يترتب عليها مفاسد أما الحرية التي تدعى يدعيها أرباب الباطل وأصحاب الضلال فهي حرية تجني على المجتمع وعلى الناس جنايات عظيمة جدا فالشاهد أن هذا كلام عظيم جدا في تحرير القول في الحرية من حيث من حيث قبولها أو ردها متى تكون الحريه صحيحة مقبولة ومتى تكون باطله باطلة مردودة نعم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب أصول الطب ثلاثة حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة والحمية عن الأمور الضارة ودفع ما عرض للبدن من المؤذيات ومسائل الطب كلها تدور على هذه القاعدة وقد نبه القرآن عليها في قوله تعالى في حفظ الصحة ودفع المؤذي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا فأمر بالأكل والشرب اللذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما وأطلق ذلك ليدل على أن المأكول والمشروب بحسب ما يلائم الإنسان وينفعه في كل وقت وحال ونهى عن الإسراف في ذلك إما زيادة في كثرة المأكولات والمشروبات وإما بالتخليط وهذا حمية عن كل ما يؤذي الإنسان فإذا كان القوت الضروري من الطعام والشراب إذا صار بحالة يتأذى منه البدن ويتضرر منع منه فكيف بغيره وكذلك أباح الله للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها وأباح للمحرم الذي به أذى من رأسه أن يحلقه ويفدي وهذا من باب الاستفراغ وإزالة ما يؤذي البدن فكيف بما ضرره أكثر من هذا ونهى عن الإلقاء باليد إلى التهلكه فيدخل في ذلك استعمال كل ما يتضرر به الإنسان من الأغذية والأدوية ودفع ما يضر بمدافعة الذي لم يقع والتحرز منه وبمعالجه الحادث بالطريقة الطبية النافعة وكذلك ما ذكر الله في كتابه من الأعمال كلها كالجهاد والصلاة والصوم والحج وبقية الأعمال والإحسان إلى الخلق فإنها وإن كان المقصود الأعظم منها نيل رضا الله وقربه وثوابه والإحسان إلى عبيده فإن فيها صحة للأبدان وتمرينا لها ورياضة وراحة للنفس وفرحا للقلب واسرارا خاصة تحفظ, تحفظ الصحة وتنميها وتزيل عنها المؤذيات وبالجملة فإن جميع الشرائع ترجع إلى صلاح القلوب والأرواح والأخلاق والأبدان والأموال والدنيا والآخرة والله أعلم هذه القاعدة الأربعون في دلالة القرآن على أصول الطب دلالة القرآن على أصول الطب مر معنا قريبا قاعدة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في دلالة القرآن على أنواع امراض القلوب وأنها ترجع إلى مرضين مرض الشبهات ومرض الشهوات وفصل رحمه الله القول في كل منهما مبينا دلاله القرآن على ذلك وفي هذه القاعدة ذكر علاج القرآن للأمراض علاج القران للامراض وأنه مشتمل على أصول الطب على أصول الطب وهنا المراد بالطب طب الأبدان لأن الطب نوعين الطب نوعان طب الأبدان وطب القلوب طب القلوب هو الذي تحدث عنه اولا رحمه الله فيما يتعلق بالسلامة من مرضي الشبهات والشهوات والله عز وجل قال عن كتابه العزيز وشفاء لما في الصدور وقال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالقرآن شفاء والقرآن شفاء ل. أمراض القلوب التي هي الشبهات والشبهات وأمراض وأيضا شفاء لأمراض الأبدان شفاء لأمراض الأبدان وهذا ما يتضح في هذه القاعدة أن القرآن دل على أصول الطب أن القرآن دل على أصول الطب وذكر رحمه الله تعالى أن أصول الطب ثلاثة أن أصول الطب يعني طب الأبدان ترجع إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة. حفظ الصحة استعمال الأمور النافعة. هذا الأصل الأول من أصول الطب. الأصل الثاني الحمية عن الأمور الضارة. الحمية عن الأمور الضارة. والاصل الثالث من أصول الطب دفع ما عرض للبدن من المؤذيات دفع ما عرض للبدن من المؤذيات فهذه الأصول الثلاثة هي التي يقوم عليها طب الأبدان يقوم عليها طب الأبدان والاستيقامة الأبدان وسلامتها والقرآن وجه إلى ذلك أحسن توجيه في هذه الأمور الثلاثة التي تقوم عليها أصول الطب وذكر أن قول الله سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا كلوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا قال فأمر بالأكل والشرب الذين لا تستقيم الأبدان إلا بهما لا تستقيم الأبدان إلا بهما وعرفنا أن, الأف... أن الاصل الاول الأول من أصول الطب حفظ الصحة باستعمال امور النافعة يعني يأكل الإنسان ويشرب الأمور التي تنفع البدن ولا تضره. هذا من أصول الطب عندما يكون الإنسان يراعي في مشروباته ومأكولاته الأشياء التي تنفع البدن ولا تضره. هذا يكون عاملا بأصل عظيم من أصول الطب. لكن الذي يدخل إلى جوفه ما يضره ولا ينفعه. واعتبر في هذا الباب المدخن. المدخن الذي ابتلي بالتدخين هو في الحقيقة يدخل إلى جوفه ما يضره ولا ينفعه لأن لو يسأل كل مدخن هل في الدخان منفعه واحد يقول لا وإذا قيل له كم في الدخان من مضرة قال عشرات هو يعرف ذلك فاذا من أصول الطب أن الإنسان لا يدخل إلى جوفه إلا الأشياء النافعة ولهذا قيل قال بعض السلف من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه يعني يتفقه فيما يأكل ويتفقه فيما يشرب وهذا شامل في باب التفقه اجتناب المحرمات واجتناب المشتبهات وأيضا اجتناب الأمور التي تضر الإنسان في في بدنه ليس من مصلحة الإنسان أن يدخل إلى جوفه شيئا يا يكتفي منه بحلاوته في فمه ولا يبالي بمضاره في جوفه ولا يبالي في مضاره في جوفه حقيقة الآن في هذا الوقت أكثر أولياء الأمور يعاني معاناة شديدة في هذا الباب باب إدخال الأمور المفيدة فيما يتعلق بالأبناء والأطفال <تصفيق> يعاني كثير من الآباء معاناة شديدة جدا. واصبح يعني كثير من الأطفال يدخل الى الى جوفه اشياء حلوه لذيذه شهيه بالنسبه للطفل لكن لها عملها الاخر في جوفه مضره واسقاما وامراضا واصبح كثير من من الاباء مثل ما اشرت يعاني معاناة شديده في هذا الباب ويقدم للأطفال الأشياء المفيدة جدا النافعة ما يرغبها والأشياء المضرة التي يتيقن الأب أنها فعلا مضرة لولده بسبب الدعايات من جهة، دعايات الشركات التجارية، وبسبب أيضا وضع مواد من حيث الشكل ومن حيث الطعم تستجذب الطفل الصغير. فأصبح كثير من الأطفال يعيش على الفتات والفشافيش هكذا يعيش الأطفال، وهي لا تبني الأجسام، ولا تبني الصحة. تجد الطفل يعني إذا كبر وصل الثلاثين هش العظام، متهالك البنية، اجتمع في في جسمه أنواع من من الأسقام. وعلى نفسها جنت براقش وعلى نفسها جنة براقش وأنا أتحدث الآن وفي مجلس هذا عدد من الصغار أنبههم تنبيها والد الناصح ينتبه لنفسه ولا يكون اهتمام عندما يأكل بحلاوة طعم ما يأكله فقط وإنما ينظر فيما يبني صحته فيما يبني صحته كثير من ممن اصبحوا على هذه الطريقة في التغذية على مثل هذه الأشياء لما كبر وصل الأربعين وصل الخمسة والثلاثين وصل الثلاثين يجد جسمه هشا عظامه هشة ودخل عليه الضعف من أنواع عديدة من ابواب كثيرة هذا من جهة صحة البدن من جهة البصر أيضا المرئيات والقنوات والشاشات الـ الـ الـ الـ الكمبيوتر وشاشات الألعاب التي بأيدي الأطفال هذا هذه لما يصل الطفل الثلاثين الأربعين يجد بصره استهلك تماما واستنزفته تماما مثل هذه الأمور فهذه حقيقة ينبغي على الطفل أن ينشأ متنبها لهذا الأمر ينشأ عاقلا حصيفا متنبها لهذا الأمر وينتبه لصحته لا تنظر لحالك الآن ونشاطك الآن ولكن انظر إلى صحتك في المستقبل ماذا ستكون إذا تعيش على هذه الشاشات وهذه الألعاب التي تركز نظرك عليها الساعات العديدة وتعيش على مثل هذه المأكولات يعني بعض الأطفال والله يؤلم يشرب المشروب الغازي على الريك في الصباح الباكر قبل أن يدخل إلى جوف أي طعام يفتح مشروب غازي ويدخله إلى جوفه وهو لا يفكر إلا في حلاوة طعمه في فمه أما عمله في الداخل هذا لا يفكر فيه الطفل وهذه مصيبة هذه مصيبة عظيمة جدا يعني يتألم عندما يرى الإنسان الأطفال في الصباح الباكر يفتح المشروب الغازي ويدخله إلى جوفه على فراغ دخول إلى جوفه على غير فراغ مضرة فكيف به على فراغ هذه أمور حقيقة يعني لما ضيعت وأهملت كثرة الأمراض وأصبح في كثير من المجتمعات الصيدليات التي تبيع الأدوية أكثر من البقالات التي تبيع الأطعمة و حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه بحسب امرئ لقيمات يقيم يقمنا صلبة, صلبة وإذا كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفس أحد الأطباء الحكم القدم وقف على هذا الحديث قال هذا الحديث وحده لو عمل به الناس لم يحتاجوا إلى مستشفيات ولا إلى صيدليات. لو عملوا به قال هذا لا يحتاجون في مجتمعهم لا مستشفى ولا صيدلية لماذا؟ لأن فيه مراعاه لما يدخل الإنسان لا جوفه باعتدال بحيث يراعي فائدة البدن من جهة وعدم مضرة البدن من جهة أخرى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لأن إذا ترك الأكل والشرب أضر بنفسه وإذا أكل وشرب وأشرف أضر بنفسه فجاءت الشريعة بالاعتدال والاتزان التام في هذا الباب فهذا الأساس الأول من الاسس في بناء الصحة ما ذكره رحمه الله تعالى حفظ الصحة باستعمال الأمور النافعة استعمال الأمور النافعة يحرص عليها الإنسان ويعود نفسه على تغذية صحيحة تكون نافعة لبدنه ليست مضرة به هذا الجانب الأول الجانب الثاني الحمية عن الأمور الضارة الحمية عن الأمور الضارة يحرص الإنسان ان يتقي كل أمر ضار لا يدخله إلى جوفه لا يدخله إلى جوفه لأن ادخال الأمور الضارة إلى الجوف هو أساس الداء وأساس الأمراض مثل ما قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ آدمي وعاء شرا من من بطن ولهذا أيضا قيل الحمية المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت الداء معدة الإنسان هي بيت الداء يعني بيت الأمراض إذا لم يكن الإنسان معتدلا فيما يدخل إلى معدته يكون بذلك جلب على نفس أنواع من الأمراض فالمعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء الحمية رأس الدواء يعني حمية البدن حمية المعدة من أطعمة واخلاط يدخلها الإنسان إلى جوفه وتكون مضرة عليه وماذا يستفيد الإنسان من طعمة أو أكلة يأكلها في لحظة ثم يجني عواقبها في شهور وربما في سنوات ربما يجني عواقبها في شهور أو ربما أيضا في سنوات فيحتاج الإنسان في باب الطب طب الأبدان إلى مراعاة هذا الجانب جانب الحمية, جانب الحمية. الجانب الثالث من أصول الطب قال دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، دفع ما عرض للبدن من المؤذيات، وهذا جاء في نصوص كثيرة في الكتاب وكذلك في السنة ما يدل على على ذلك، ومن ذلك ما أشار إليه رحمه الله تعالى في مثل حلق الرأس في, في, في من أصيب بالقمل هذا, هذا داخل في هذا الباب إزالة ما يؤذي البدن أباح للمحرم الذي به من راسه أن يحلقه ويفدي وهذا من باب الاستفراق أباح للمريض التيمم إذا كان استعمال الماء يضره حمية له عن المضرات كلها فذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض. الأنواع الداخلة في هذا الباب ايضا ما جاء في السنة الحجامة الحجامة قال عليه الصلاة والسلام شفاء أمتي في ثلاث ومنها شرطة محجم شرطة محجم فهذه أمور ثلاثة يرجع إليها طب الأبدان ويدور عليها وهي استعمال الأمور النافعة الحمية من الأمور الضارة دفع ما عرض للبدن من المؤذيات وابن القيم رحمه الله تعالى فصل هذه المسألة ببسط لا مزيد عليه في كتابه الطب النبوي من كتاب زاد المعاد وبدأ رحمه الله بهذا بهذا التأصيل وأن الطب يدور على هذا ثم فصل تفصيلا بديعا ونافعا ومفيدا للغاية نعم قال رحمه الله تعالى القاعدة الحادية والأربعون يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب فيه والترهيب, والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليها من المصالح ومن جهة النعم إلى النظر إلى ضدها وهذه القاعدة الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله ومن أعظم ما يرق العاملين إلى خير ديني ودنيوي فإن العامل إذا كان مشتغلا بعمله الذي هو وظيفة وقته فإن قصر فكره وظاهره وباطنه عليه نجح وتم بحسب حاله وإن نظر وتشوقت نفسه إلى أعمال أخرى لم يحن وقتها بعد فترت عزيمته وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاءه وقد ضعفت همته وقل نشاطه وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني بخلاف من جمع قلبه وقالبه وصار أكبر همه القيام بعمله الذي هو وظيفة وقته فإنه إذا جاء العمل الثاني فإذا هو قد استعد له بقوة ونشاط وتلقاه بشوق وصار قيامه بالأول معونة على قيامه بالثاني ومن هذا قوله تعالى مصرحا بهذا المعنى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فانظر كيف حالهم الأولى وأمنيتهم وهم مأمورون بكف الأيدي فلما جاء العمل الثاني ضعفوا كل الضعف عنه ونظير هذا ما عاتب الله به أهل أحد في قوله ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وقد كشف هذا المعنى كل الكشف قوله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأن فيه تكميلا للعمل الأول وتثبيتا من الله وتمرنا على العمل الثاني ونظيره قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لين آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم فالله أرشد العباد أن يكونوا أبناء وقتهم وأن يقوموا بالعمل الحاضر ووظيفته ثم إذا جاء العمل الآخر صار وظيفة ذلك الوقت واجتمعت تلك الهمة والعزيمة عليه وصار القيام بالعمل الأول معينا على الثاني وهذا المعنى في القرآن كثير وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وتمراتها الزميمة فاعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه وقوي عليه وهانت عليه مشقته كما قال تعالى إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه القاعدة القاعدة الحادية هو قال يرشد الله عباده في كتابه من جهة العمل إلى قصر نظرهم إلى الحالة الحاضرة التي هم فيها ومن جهة الترغيب فيه والترهيب من ضده إلى ما يترتب عليه من المصالح ومن جهة النعم النظر إلى ضدها فهذه ثلاثة أمور ينظر إليها العبد ودعي إلى النظر فيها كل بحسبه فمن حيث العمل من حيث العمل فالإنسان مثل ما عبر الشيخ بعبارة جميلة مرت معنا ابن ابن وقته وابن يومه الإنسان ابن يومه فإذا نظر إلى العمل عليه أن ينظر للعمل الحاضر مشكلة كثير من الناس في هذا الباب أنه ينظر في العمل المستقبل ويغفل عن العمل الحاضر وتجد يضع برامج للعمل المستقبل الذي جاء وقته والعمل الحاضر غافلا عنه والشيخ رحمه الله أشار إلى هذا إشارة لطيفة وذكر أن هذا يفتر الإنسان في همته وعمله يفتره في همته وعمله بينما إذا نظر الإنسان إلى عمله الحاضر وجمع همته عليه أنتج بإذن الله يعني مثلا على سبيل المثال دخل شهر رمضان دخل شهر رمضان ورمضان له أعماله وله مناشطه وله الجهود التي فإذا دخل شهر رمضان واخذ الإنسان يضع برامج لنفسه في الحج يضع لنفسه برامج في الحج يقول الحج إذا جاء سأكون كذا وسأفعل كذا وسأ ويبدأ يخطط أمورا يفعلها في الحج والعبادة الحاضرة منشغل عنها العبادة الحاضرة التي عبادة يومه منشغل عنها فتجد وقتها الذي هو ينبغي أن يشغل نفسه فيه منشغلا عنه ويفكر في يوم لا يدري هل يكون من أهله أو لا لا يدري هل هو يكون من أهل الحج أو ليس من أهل الحج فالإنسان بن يومه والأيام ثلاثة يوم مضى إما على خير يحمد الإنسان الله عليه أو على تقصير يستغفر الله ويتوب إليه أو يوم حاضر وهو يوم الإنسان الذي ينبغي أن تتجه همة الإنسان إلى العمل والإنتاج فيه ويوم آت لا يدري الإنسان هل هو من أهله أو ليس من أهله فالذي ينبغي على الإنسان أن تجتمع همته في باب العمل أن تجتمع همته في باب العمل باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلى يومه ولهذا يقال الإنسان ابن يومه الإنسان ابن يومه لأن الغد لا تدري هل هو من أيامك أو ليس من أيامك واليوم الذي فات انتهى بخيره وشره بعجره وبجره انتهى ان خيرا فيحمد العبد الله سبحانه وتعالى وإن شرا يتوب ويستغفر لكن الإنسان ابن يومه يومه الحاضر والعاقل هو الذي يفكر في اعمال اليوم ماذا سيقدم ما ماذا سيتقرب الى الله سبحانه وتعالى إذا أصبحت فلا تنتظر المساء قدم عباداتك ما استطعت في يومك لأنك لا تدري هل تكون من أهل المساء أو لا هل تكون من أهل الغد أو لا ذكر في بعض تراجم السلف الأعلام العباد ذكر في تراجم بعضهم أن بعضهم لو قيل له إن ملك الموت بالباب جاء لقبض روحه لما كان عنده زيادة عمل لما كان عنده زياده عمل لأنه يومه ممتلئ بالأعمال فلو قيل له إن الملك بالباب ليس عنده زيادة عمل الأعمال مالي يومه يومه ممتلئ بالأعمال ليس هناك فراغ في يومه. بينما كثير من الناس لو قيل له ملك الموت في الباب يقول اليوم ما صليت الفريضة واليوم ما فاتني الصيام الفلاني واليوم عقيت والدتي واليوم كذا واليوم كذا يجد أنه داخل في ورطات فالإنسان الإنسان يومه العاقل ينظر في يومه كيف كان ويمضي يومه على السداد والاستقامه والمحافظة على طاعة الله سبحانه وتعالى وهكذا في كل يوم يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون من أهله يحرص على عمارة ذلك اليوم ولا يشغل وقته بالتسويف فيترك العمل الحاضر ويفكر في العمل المستقبل ويفكر في العمل المستقبل قال رحمه الله هذه القاعده الجليلة دل عليها القرآن في آيات عديدة وهي من أعظم ما يدل على حكمة الله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 عن العمل الحاضر فترت عزيمته أي عن العمل الحاضر وانحلت همته وصار نظره إلى الأعمال الأخرى ينقص من إتقان عمله الحاضر وجمع الهمة عليه ثم إذا جاءت وظيفة العمل الآخر جاء وقد ضعفت همته وقل نشاطه وربما كان الثاني متوقفا على الأول في حصوله أو تكميله فيفوت الأول والثاني فيفوت الأول والثاني لكن إذا قصر الإنسان نظر على عمله الحاضر وأخذ يسوس نفسه ويجاهده على الأعمال في يومه الحاضر وفق بإذن الله سبحانه وتعالى إذا دخل رمضان مثال آخر إذا دخل رمضان من أول يوم يخطط الإنسان لليوم الذي أدرك من رمضان لا يقول انا إن شاء الله العشر إذا دخلت أبعتكف وبفعل وأترك وإلى اخره لا إذا دخل أول يوم من رمضان يعمل في اليوم الأول أعماله وإذا أكرمه الله بأن كان من أهل اليوم الثاني من رمضان أيضا يجتهد وهكذا ولا يفتح على نفسه باب نظر يفوت عليه العمل الحاضر ويفتره عن العمل اللاحق يفوت عليه العمل الحاضر ويفتر عن العمل اللاحق الآن إذا قال اول يوم من رمضان العشر الاواخر إذا دخلت كذا وفضلها كذا وانا سأعمل كذا وبدأ يخطط لنفسه برامج غافل عن اليوم الأول وأعمال اليوم الأول من رمضان فتجده يفتر عن العمل الحاضر ثم إذا جاءت العشر الاواخر جاءه أيضا مثل ما جاء في المرة الأولى ومضت حياته على هذه الطريقة في الفتور والتقصير في الأعمال وذكر رحمه الله تعالى بعض الشواهد على ذلك ثم أشار إلى نوع آخر من النظر فيما يتعلق بالأمور المتأخرة الأمور المتأخرة قال انظر إلى ثواب الأعمال انظر إلى ثواب الأعمال فتنظر فيما يتعلق بالأمور المتأخرة إلى ثواب العمل إذا أردت العمل صلاة الصيام نفلا أو فرضا أعمال البر الأخرى انظر انظر في وقتك الحاضر إلى الثواب المتأخر الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهذه الأعمال فهذا النظر نافع جدا فإذا أردت أن تنظر نظرا متاخرا انظر إلى ثواب الأعمال أما من حيث العمل فانظر إلى عمل اليوم نفسه لأن الإنسان ابن يومه لأن الإنسان ابن يومه يقول رحمه الله تعالى وأما الأمور المتأخرة فإن الله يرشد العاملين إلى ملاحظتها لتقوى هممهم على العمل المثمر للمصالح والخيرات مثاله قال وهذا كالترغيب المتنوع من الله على أعمال الخير والترهيب من أفعال الشر بذكر عقوباتها وتمراتها الدميمة فعرف الفرق بين النظر إلى العمل الآخر الذي لم يجئ وقته وهذا لا ينبغي وبين النظر إلى ثواب العمل الحاضر الذي كلما فترت همة صاحبه وتأمل ما يترتب عليه من الخيرات استجد نشاطه يعني تنظر إلى الثواب المتأخر الذي أعده الله سبحانه وتعالى العمل هذا مما ينشطك على العمل الحاضر نعم وأما إرشاده من جهة النعم التي على العبد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ويزداد شكره لله ففي القرآن منه كثير يذكر عباده نعمته عليهم بالدين والإسلام وما ترتب على ذلك من النعم كقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إلى قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تهتدون أي إلى الزيادة لشكر نعم الله وقوله واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وعيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات حيث يذكرهم أن ينظروا إلى ضد ما هم فيه من النعم والخير ليعرفوا قدر ما هم فيه وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر الا تزدروا نعمة الله عليكم وقوله تعالى فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى إلى آخرها ثم بين هنا رحمه الله تعالى إلى باب آخر من النظر يتعلق بالنعم قال وأما إرشاده من جهة النعم التي على العباد من الله بالنظر إلى ضدها ليعرف قدرها ليعرف قدرها ولهذا قيل الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء فالإنسان إذا أراد أن يعرف نعمة الصحة التي أكرمه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى المرضى فإذا نظر إلى المرضى, إذا نظر إلى المرضى، حمد الله على الصحة التي أنعم الله عليه بها لكن إذا لم ينظر هذا النظر ونظر إلى من هو أقوى منه في الصحة وأكمل منه في البنية ازدرى نعمة الله عليه ازدرى نعمة الله عليه وقال أنا لا عندي نشاط ولا عندي قوى ولا عندي كذا ازدرى نعمة الله عليه لكن لو نظر إلى المرضى تجد يقول الحمد لله الحمد لله على الصحة والعافية والنشاط وأتحرك وأمشي المسجد وإلى اخره لكن لو نظر إلى أناس أقوى منه بنيه وصحة ونشاط وإلى آخرة الزر نعمة الله عليه وقال أنا إنسان ضعيف وأنا انسان ما عندي نشاط وأنا ما عندي قوة ولا عندي قدرة وإلى ف فالضد يظهر حسنه الضد ولهذا إذا أراد الإنسان أن يحس بنعمة الله عليه ينظر إلى ضد ذلك ينظر إلى من هو أقل منه مثل ما وجه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال انظروا إلى من هو اسفل منكم يعني أقل منكم سواء في الصحة أو في المال الآن إذا كان الإنسان عندها بيت مثلا صغير وضيق ومستأجر لكن ضمه هو وأولاده وينام ومرتاح ومنسكر لو خرج من البيت وأخذ ينظر إلى القصور اصحاب القصور الواسعة سيزدر النعمة التي هو فيها ويقل على لسانه حمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وهو في نعمة عظيمة لكن إذا نظر إلى من لا مأوى له وليس عند بيت يسكن فيه ولا يأوي إليه يقول في نفسه الحمد الله على هذه النعمة فيتحرك لسانه بالحمد والإنسان لا يزال بخير ما كان حامدا لربه شاكرا لنعمائه سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولا ولئن كفرتم إن عذاب لشديد ولهذا إذا شكر الإنسان الله سبحانه وتعالى فهذا استقبال منه للمزيد لأن الشكر يسمى الجالب ويسمى الحافظ الشكر شكر الله يسمى الجالب ويسمى الحافظ الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة، وما استجلبت نعمة ولا حفظت بمثل شكر المنعم سبحانه وتعالى، ومما يحرك الإنسان على الشكر والحمد النظر إلى من هو أقل منه، النظر إلى من هو أقل منه، وهذه القاعدة والأصل العظيم جاء التوجيه والإرشاد إليه في آيات كثيرة من القرآن مثل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً مما يبين قوة هذه النعمة وكمالها ما ختم الله به الآية بقوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عندما ينظر الإنسان إلى الضلال المبين الذي كان عليه الناس قبل بعثة الرسل يشعر بالنعمة الكبيرة العظيمة المنة الجسيمة التي من الله سبحانه وتعالى على العباد ببعثه المرسلين قال وإن قالوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فما ذكره الله هنا من قول كنتم أعداء وقوله على شفا حفرة من النار هذا يذكر بقيمة النعمة ومكانة النعمة التي يتأليف القلوب وجمعها على طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك قولوا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فإذا تذكر الإنسان حالة الخوف وحالة التعرض لتخطف الناس له والتعرض للقتل والسلب والنهب إلى غير ذلك يشعر بالنعمة التي هو فيها فمما يعين الإنسان على استشعار النعمة وحمد الله سبحانه وتعالى أن ينظر الإنسان إلى الضد وينظر إلى من هو أقل منه ليكون حامدا شاكرا للمنعم سبحانه وتعالى وليكن ختم هذا المجلس بحمد المنعم جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده جل وعلا على نعمة الإسلام ونحمده جل وعلا على نعمة الإيمان ونحمده جل وعلا على نعمة القرآن ونحمده جل وعلا على نعمة الصيام ونحمده جل وعلا على نعمة القيام ونحمده جل وعلا على نعمة العافية والصحة ونحمده جل وعلا على نعمة هذا الاجتماع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى له الحمد جل وعلا في كل نعمه انعم بها علينا في قديم او حديث او سر او علانيه او خاصه او عامه ونساله تبارك وتعالى ان يوزعنا شكر نعمه وان يوفقنا لاستعمالها في طاعته وما يقرب اليه رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين إزاكم الله خيرا أبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وظفر الله لنا ولكم ويلمسلمين أجمعين